واكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكربه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر ان يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم